بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيش الدكتور عبد الكريم محمد بن عبد الكريم حفظه الله وراء أن يقدم لكم هذه آل المعدة والتي هي بعنوان الدرس الرابع مادة أصول الدخ المقررة دور المقام للمسجد الشريف في مقرهين يععاء أربعين وعشرين وأربعة وألف الهجرة التي أقامتها مؤسسة الأرض الخيرية طلابي هذا السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن فن في تعريفها. وفي مصطلح عليه العلماء في تعريف السنة وتكلمنا عن مباحث او فقرات في تعريف فعرفنا السنة في اللغة هي الطريقة محمودة كانت او مضمومة وفي الصلاح العلماء هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واطعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والقلقية وعرفنا ما هو القول والجعل والتقرير وعرفنا الكلام على ما كان جبليا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العادة والجبلة وما فعله بالوحي والافتنان وجمهور الرسوليون رحمهم الله يفرقون بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة ووحيه وما فعله عادة من عادات قومه فما كان عادة فهو ليس بسنة في أصله إلا أن يقتدى به المحبة في النبي صلى الله عليه وسلم مثاله ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع المنازل التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مدفة والمدينة يستنجر من الله صلى الله عليه وسلم فيها فهذا من قديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويمجر على محبته لكن لا نقول ان كل منزل نزل فيه ليرتاح او لينام او لا لكي لا كل راحلته فهو من قديم السنان من اه وقد ما في هذا وليرجع الى كتب الوصول في هذا الشيء الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل اشياء بعادة قومه فلباس العمامة وكل ما ورد في الاستلام بالعمامة كما قال بعض العلماء فهو بعيد، لكن فعله بعد قومه ولبس الازارة والرداء ونحن لا نقول بأن الإزار والرداء الذي يلبس في يعني مثال ما يلبس في أنه يعني لباسه من السنة إلا ما خصته السنة كما ثبثت الحج أو غيره منه ما لا يلبس المحرم السراوين ولا القموف ولا القرانيس ولا غيرها فدل ذلك على سنيته في تلك المواضع فيجب أن يتفقن إلى هذا العلماء يقولون ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله يحمل على الوجوب الا ايات الزارف وما فعله يحمل على التحباط الا ما يأتي التليل على الوجوب فاقواله محمولة على الوجوب وافعاله محمولة على الندب والاكتف هذا الاسم إلا ان تأثر تدل على هذا وعلى هذا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاهته ضريرة وأن مغيثا يريد أن, أن, أن, أن يرجعها وهي قد عتقت فقال لها راجعيه راجعيه وأمرها بالمراجعة فقالت له يا رسول الله أتأمرني فأمرني يا رسول الله قال إنما أنا شافع إنما أنا شافع يعني أنا أتشرع إلا هذا ليس دور قالت له أحبه وقال يا عباس اما تعجب من حب بريرة او من حب مغيف لبريرة وحب وبغض بريرة لمغيف فكان يتتبعها في شكة المدينة كما جاء ذلك في السنة هناك شبهات اوردها بعض المتشرقين ومن سار على نهج المتشرقين في رجل سنة أولا السنة هي مصدر التشريع الثاني المصدر الثاني التشريع بعض القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا إني أتيت القرآن ومثله معه ألا إني أتيت القرآن ومثله معه هذا دليل صحيح صريح أن السنة هي الصن القرآن شارحة ومبينة لما لا في كتاب العزيز وهي وحي وما ينطق عن الهوى وهو الا وحي يوحى فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما طعاه وما قفره فهو من قبل الخن والآثار الا ان يدل دليل على غيره ذا الشئ الأول الثاني الذي يأخذ يأخذه المسر الشرقون يتكلمون في من نقل هذه الخنة الينا وليعلم عنا الانجيل وثورات من قبلنا نقلت بعد مئتين سنة من موت عيسى ومساء يعني اقرب من نقل الانجيل عن عيسى من مجدى ومرقص ويوحنا وبرنابا وغيرهم حصل له قطاع بين النبي عيسى عليه السلام وبين ما نقله هو فكليس مئتين عام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل من نقل عنه نقلا فتشاهده وجلس معه ونقيه مؤمنا واخذ عنه بوعي واحتفاظ وذا فرق كبير جدا جدا بين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن غيره من الامجية والمرخلين السابقين صلى الله عليه وسلم الصحاب أو حج الصحاب الصحابي من هو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وان تخللت بردة هذا التعريف هو أجمع تعريف للصحاب وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتحه ونوه عليه جماعة من العلماء فكل من لقي واللقية تقضي ان يجيث معه وان يقابله من غير ان يراه قد لا يراه قد يقول كثيفا لكن مطلق اللغية تفجد هذه ولكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا جديد فمن لقيه منافقا او لقيه كافرا او لقيه شكا فلا يكون في عدال الصحابة وان جالته وتمع منه واخذ منه اعطاه كثير من الناس يقول الصحاب يبقى فيه المنافق وفي الصحابة منافقه لا النفاق في الترك الاسفل من الناس من الكبر والشرق لا يمكن ان يكون منافق ويكون صحابي ابدا فخضية الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أن يجي يلقاه ويؤمن به وبعد أن يفالق النبي يبكت عن الإسلام فيموت على الكفر فلا يعد من الصحابة عند جماهير الله ومثلوا له بعبيد الله بن جح عبيد الله بن جح حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت بجرة الحبش الأولى فذهب إلى الحبش في الهجرة الأولى فتنصر بالحبش فمات في الحبش وقيل أن الأرض لفظته فلم تقبله الأرض سليل على أنه تنصر ورجع فما عد من إلى هذا وكثير من الناس من يخبط بين عبيد الله وعبد الله عبد الله بن جحر وحابي الجليل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبيد الله تنصر بالحبش فلا بد ان يؤمن به ويموت على ذلك لكن يتخلل تخلل هذا الايمان للذع ارتد عن دين الله ثم رجع الى الاسلام فمات على الاسلام فلا يحمل من علامات الكفر شوف صحه احلامك ومثلوا له ب عبد الله بن سعد بن الكرشه عبد الله بن سعد بن أبي صرح هو أخو عثمان بن عفان لأمه أخو الدم ونقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه وارتد على الإسلام صفر إلا كلا وعده ثم بعد ذلك جاء به إلى عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مرة ثانية وحصل إسلامه. وقال له عثمان رضي الله عنه وارضاه لو فتحت افريقيا نفلت فقمتها يعني وكان مجاهد قال له لو فتحت افريقيا انا اجد كمسة الغنائية ففتح الله على يديه افريقيا فنفله عثمان قمت وكان هو ممن اسلامنا على يديه يعني الافارقة جايب كلهم بركت اسلامهم على عبد الله بن بالصر وهذا واضح في حادثة البغض معاهدة الضغط وبناه مسجد الضغلة قال الحافظ رحمه الله فدعى عبدالله الله جل وعلا ان يميته على احسن حالة فمات بين بين التسليمتين فمات بين التسليم سلم قال السلام عليكم في الصلاة جابوا اللي يقول السلام الثانية اخذ الله ربح ولذلك قال الحافظ بن خجر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة حتى لو تخللته ردة وحظنا إسلامه فهو في حتاب الصحابة ثم جاء فقال الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم والسابقون الأولون من المهاجرين والعنصار والذين اتبعوهم بإسلام رضي الله عنهم ورضو عنه. الله رضى عنه ورضى الله عنه على ثلاث جره العمل عدود قال السيوط رحمه الله وكلهم عدود لا يحتبه النووي اجمع من يعتد به يعني كل الصحابة عدول لا يشتبه احد في عدالة الصحابة والنووي مرفوع بمن يمحزوه دل المقام عليه قال النووي اجمع كل من يعتد به ان الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وهذا مقطع انا نجلته من الفية الحيو في تحديث السلوطي رحمه الله وكلهم عدول لا يشتبه النووي أجمع من يعتد يعني عدالة الصحابة عليها إتماع سنة هذه الأمة فكل من شكك في عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منافق جاهد جدي قال أبو زرع طازي عليه رحمه الله من تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه زنجيق هذا مو كلامي أنا كلام أبو جرع الغازي عليه رحمه الله من تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه زنجيق لماذا؟ قال لأن هذا الدين خذ جاءنا عن طريقه الدين لن إحنا ما جاءنا إلا عن طريق عبد الله بن عبدالله وغريرا وعائشة كله قال فاراذوا ان يجرحوا شهودنا ليقدلوا الكتاب والسنة ارادوا ان يجرحوا السهود الصحابة ليقضلوا الاصف فالمانة لو جرحت شاهد من جاب ليت الجزر معناك التفwietران تاختي الاصرياء الاصرياء يجابوا المطلوب ارادوا ان يجرحوا شهودنا ليقضلوا الكتاب والسنة فالجرحوا بهم او وهم هم فالجرح بهم اولى وهم جنادنا جناد. فذا كلام جميل ينقله كثير من العلماء عن ابا زرعة او عن ابي زرعة الغازي عليها رحمه الله في من من الصحابة من اكثر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من اقل حل. ف... وانا ذكرت اين المكثرين في روايه الاثر كما قال سيوفي والمكثرون في روايه الاثر ابو ظيره وهو اكثر الناس روايه عن الله صلى الله عليه وسلم جليل ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب وانس في مالك والبحر ابن عباس يسمى البحر ويسمى الحضر ابن عباس عبد الله بن عباس بعض يلي والبحر الخضر و ابو سعيد التجري القائم جابر عبد الله بن حرام الثالث وزوجة النبي عائشة الصديق ابن الصديق رضي الله عنها وعن ابها الثابعة جيل كبعة اكثر من روع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وما جاء الطعن الا في هؤلاء السبعة ابن عباس يتكلم يتكلم ابو هريرة جيل ما تكلم فيه ابي رية في الكلام فيه ابي هريرة وعزناوه جابر يتكلمون في جابر عائشة الرافضة يتكلمون في عائشة ويطعنون في عائشة ليه يتكلمون في هؤلاء ليطعنوا في أفضل خصوص ليطعنوا في أفضل خصوص سيجب أن يتنبه إلى هؤلاء قال مالك عليه رحمة الله مالك بن عنس إمام دار الججرة قال كلمة جليلة في عند قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم العية في سورة في سورة الحج مالك قال من تبط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الحيط ما عنده حق قليمة المسلمين أبدا من سبب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له استحقاق في الفيء أبدا بمز هذه الآية أن الله تبارك وتعالى عندما تكلم في الحكر في الفيء ما أفاء الله على رسوله منهم فما أجبتب عليهم من خيل ولا ركاب ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا فينا لنا والإخوان الحلحق الذين جاءوا من بعدهم في أهل الفيت ثم قال يقولون فينا لنا والإخوان الذين سبقونا بهم فمن لم يترضى عن الأوائل فلا حظ له من أن في شيء من قنائم الدنيا وهذا من شخ شخه مالك عليها رفقه بعد ذلك ناتي إلى الأفوى الثالث وهو الإجماع والإجماع في اللغة هو الاتفاق ومنه قوله جل وعلا واجمعوا امركم اي اعزموا عليه علي والاجماع في الصلاح اهل العلم هو اتفاق علماء الامة الاسلامية على امر ديني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اتفاق علماء الامة الاسلامية على امر ديني امر من امور الدنيا بعد وفاةه صلى الله عليه وسلم شرحة عريق اتفاق كلمة اتفاق لابد ان يتفق الجميع فلو خالف الواحد والاثنين ممن يعتبر قولهم في الاجماع فلا يمكن ان ننقل الاجماع وقال احمد رحمه الله تجوز مخالفة الواحد والاثنين في الإجمال الواحد والاثنين مصدر بالإجمال علماء الأمة الإسلامية اتفاق علماء الأمة الإسلامية يعني أن الاتفاق لا بد أن يحكم من العلم فلو حصل هذا الاتفاق من أي علماء من غير علماء الشريعة فلا عبرة بالإجمال يعني لو جوز رافع الارض وقالوا التشريع برضه صحيح هل هذا اجماع لو اجمعت الامم المسلحه كلها على امر هل هذا يعد اجماع عندنا في الشريعه لا ما يعد لا وان يجمع من اهل الشريعه وكل من له علم ليس له مدخل في التشريع فلا يعتبر قوله في شيء عالم النحو عالِم الطب وعالِم الهندسة وغيرها حتى قال بعض العلماء هل الفقيه العارف بالفروع والذي لا يعرف بأصول الفقه لا يرتقى بقوله في وقالوا أصولي العارف عارف بأصول الجد بأصول الفقه غير من حافظ الفروع يعتمد بقوله فيه لأنه يستطيع التمييز اما جامعات يحتفروا لكن لا يفتح بينهم ليس في الامتيهاد عليه وذا مذهب جماعة من القول اما من تنبني من يندني في على قوله كذا ما شاء الله في الديه مثلا الاشهاد مثلا هل الاشهاد مثلا يعني لمرحله من المراحل فلا يوجد انك ممكن فاضي المساله قضيه حتى يأتي علواء السريحة فيحكم عليها جنان على الشتيفة الطبي فنجيب واحد من العلماء الأطباء الشرعيين الموثوقين يقوم يتهيس لنا الحديث لا محتز بقوله في في مكان تخصفي فقط في مكان تخصفي فقط محتز بقوله في شون في الإهماع إذا كان قبيب موثوقي وما يشترك في شنون أن يقول حافظ الدين والحافظ الغروض واللتق لأنه هو إنسان مخصص يقول يكون مخصص يمكن أن يكون كاف أنا قلت في أصله أنه أنه الطبيب لا يريد أن يكون شنو لا يريد يكون موسوق في فلا يمكن أن يكون عقله. شنو يكون فاسق ولا يكون لأنه هو موسوق لا ممكن أن يقول ليك شيء وهو ما مخصص ولذلك يقال أنه احد الشافعية وهو العلاء لعله العلاء الشافعي لم تقلني ذاكرة احتاج لأحد جاءه مرض في بطنه فاحتاج لمن يذاويه فطلب له الامير طبيبا فما وجده هذا الطريب الا يهوجي فجيح باليهوجي ليطبه فقال ان لم يكن في المسلمين الا اليهوجي فلا بد لي ان اجلم فتعلم الطب فجلس فتعلم طب يعني فيها عالم بتاع وعالم و العالم قال عسنة فأطب قال لان موزن علي المعلمة الاسلامية وكلها تقعد في نايمس النهاية اليهودي علي كثير منهم كان من يجمع بين السريعة والطب وبين السريعة والهندسة وبين السريعة وكثير من العلوم ورحمة الله وكتبوا فيها ام اما هل السؤال. هل يتصور وقوع الاجماع في عهدنا الحاضر? تصور العقل. هل يتصور وقوع الاجماع في عهدنا الحاضر? وهل وقع شرعا? هذا التصور? الجواب? يتصور عقلا? أن يجمع علماء الأمم الفلانية على أمر ديني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما من مانع عقلي يحيل اجتماعهم على حول واحد كهولة وسائل الإفطال واللُغة، وقد وقع هذا في عفور. تخلف في وضعنا للصحابه الشكله هل الاجماع ده وقع في عصور ما فيها وسائل تسان نقل الاجماع احنا اليوم المفروض الاجماع يكون جاي أل جدا ما في مشكله ده افتور العقل طيب كلامي ده اذا كان ما عنده مثال في الشريعة يبدأ كلام عقلي مشكله لو ان يجيب لنا فرقي يتقن حادث اليوم أجمع العلماء على عليه فيذول يجبل لي شيء واحد العلماء أجمعوا <تصفيق> <روح. تصفيق> عليه ايوه ها اي في صح في يمكن الناس ما ولجنت من وين اجمع كل في صح الجماعه ما النبي مجمع السرح الإسلامي مجمع السرح الإسلامي بجدة السابع المؤتمر الإسلامي في كل الدول الإسلامية في 56 دولة طلعوا فتوى أو طلعوا يعني توصيات بتحريم إفنو. بتحريم الاستنساق لكن احنا هل الاستنساق قد يكون كتير من الناس ما أفهم نشوف المخدرات هل الأمة أجمعت على تحريم المخدرات وش الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية الأولى كأنها وفي دولتين عندنا القانون عندنا في المخدرات نحن القانون عندنا من المخدرات يجنون السجن وكذا إلا إذا كانت مسموّر المخدرات ونايب عليه يمشي يجنون التعذير يمشي يجنون شقق القانون كذا لكن في دولتين القانون فين يجنون جفا القانون فين قتل تعذيرا طبعا تعذيرا ما هو حد لأنه في فرق دعنا اتكلمت على الفرق بين المحجر والمخدر المعلمثه حد المخدرات عليا وهي المملكه العربية السعودية وجمهوريه مصر العربيه حين اللي كان الدولتين ذيل اا الحكم في المخدرات حثي فده دليل واضح على انه الامه اجمعت على ان المخدر سواء كان كوكايين او كافين او غيره اا هو دعمه شنو نوع, نوع من الاجتماع الاجماع المنعفد حقا في نمشي قد يكون الاجتماع سهل هذه الايام لكن من نمشي عهد النووي رحمه الله والنووي ماتنت كم يا مشاهد ماتنت كم النووي سبعمائة كم ثمانية وعشرين سبتاشر يعني الاهد كم الثامن ايوه ستة وثلعين اه النووي بيقول عندنا حديث حديث سعيد الخدري في مسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غنب على لونه وطعنه ورحه الحديث دفيه مطع في الصحيح في مسلم الماء طهور لا ينجسه شيء لا في مسلم إلا ما غنب على لونه وطعنه ورحه بجيالة قال النووي رحمه الله اجمع العلماء على بعض هذه الزيادة يميل اجمع العلماء على بعض هذه الزيادة واجمعوا على العمل بهذه الزيادة هو من اقرب الاجماعات من فتح الحياة شيء؟ يدوه على البحثة ويدوه على العمل كيف؟ على البحثة لانها ما تبتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة الصحيحة لكن العمل هنا الاجماع على العمل بها هي دوب النسل ايه? الاجماع? لان الماء المطلق الماء المطلق يسمى ماءا وانزلنا من السماء ماء طرورا اذا كان ماء مطلق فاذا تغير رفحت اوصابه اليوم والطعم والضائحة لا يثمر معه مشي لا وإنما موجه مع طابور ما و ما جهر ما يعني ما بيكون ما ممكن جد إني طلع من ماهية الماء إلى حقيقة ثانية وأصبح ما فهو إن أصبح شنو فيما يكون باهرا أو لجفا فالحقيقة دي الغير تحدث او فاول ثلاث لم لم يتغير بما هو طبعا وعادة كما يتغير نهر البحر أو تتغير الشواطئ أو يتغير بمقارنة الجير أو غيرها يكون قد تغير عن غير أصل فصار جير ما فهو. الإجماع عقد على هذا ومستند الإجماع يمكن أن يكون حديثا صحيحا أو حديثا ضعيفا أو قياسا على صحيح يمكن أن يكون سند الإجماع حديثا ضعيف فنحن نحتاج إلى بنحتج بإجماع العلماء هل نحتاج بشيء في الحديث الضعيف هل نحتاج بالحديث الضعيف, الضعيف أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المعاملات لكن بنحتج بالإجماع طيب ما هي منزلة الاجماع في التشريع الاجماع لو انعقد الاجماع اجماع الامة منزل شو؟ هو بعد الكتاب والسنة الاجماع اتفاق الامة لقوله جل وعلا وما يشاغل الفسولة من بعد ما تبين له الهدى ويتدى غير سبيل المؤمنين نونجه ما تولى ونفه جهنم وساعد مخيره قال بمقدام عليه رحمة الله فإذا كان للمؤمنين كبيل وأجمع عليه فإنه لا تجوز مخالفته إجمع إذا كان للمؤمنين كلهم قالوا بي المسألة لك لا انت جدبون لو جدت حول سألي بيتمتب الأمة إلى شنو إلى الخطأ زي ما قال المتنبي وإني وإن كنت الأخيرة في عهد ميلاات بما لم تستطيعه الأوائل وهذه كلمة قطيرة جدا لذلك العلماء من هذا الوجه منعوا احداث قول ثالث في المسألة وذلك يجينا في نهاية الإجماع إنه لو اتفق العلماء على أن هذه المسألة فيها قولان فلا يجوز لأحد أن يأتي بقول ثالث في المسألة ليه؟ لأنه ينسب العلماء السابقين للخطوة الأمة لا تجتمع على كنه؟ لا تجتمع على الضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الظلال. يبقى مستند الاجماع هو القوة الحاصلة باجتماع هؤلاء العلماء واتفاقهم على هذا الكلام. وفي اجماعات كثيرة جدا في الدخان وفي ايه جضية قتلة وفي مسائل حادثة كثيرة حصلت فيها اجماعات في المتأخرات البنوك وفي مسائل كثيرة جدا حصل فيها اجماعات وثارت عليها كثير من المصارف الاسلامية والله الحمد والمنا وكثير من التشريعات الاسلامية هنا بك اعضب في الاجماع لمسألة قد فلناك استاجونها وهي قضية اجماعها للمدينة لانه كثير من المالكية يحتجوا باجماعها للمدينة اجماع اهل المدينة رجع عند مالك رجع عند مالك لكن مالك فتج باجماع اهل المدينة بشرطين الشرط الاول ان يكون المجمعون هم الفحادة والتابعون ان يكون المجمعون هم الفحادة والتابعون الشرط الثاني ان ينتشر هذا القول ويظهر ولم يساقهم هل يعني إذا كان, كان هذا القول انتجر في الصحابة التابعين، وكان من الصحابة التابعين مالك, مالك احجره وفي مناظرة جميلة حدثت بين مالك رحمه الله وبين قاضي الحنفية ومن هو قاضي الحنفية أبو يوسف أبو يوسف قاضي الحنفية أبو يوسف طبعا الحنفية من مذهب إنه الزكاة جايسك في الاحداث والقطروات واللي كويسه حتى واللي جينا الاحداث والقطروات تجي فيها ممتاز مالك رحمه الله مذهب انه الذكاء لا تجول في الاحداث الاحداث يعني شنو يعني الاوقات على اوقات ما في ذكاء والقطروات والفاشحه ما فيها ذكاء في زمان ابو يوسف جاء من العراق وجزر مالك في المدينة وقال له اي كلام يا مالك يا قال له ارايت هذه الاحداث اكانت على عهده والخبروات اكانت على عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الاحباس والاوقاف الموجوده بتكون فيها لي ويروحا صغيره والخبروات الموجوده دي والمدينه مشهوره بالقطر كانت على عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذكاء النبي صلى الله عليه وسلم جل كان قاعد يتحفى على للأحباس والكبرات الموجودة قال لا ذا ابو يوسف قال فكيف اخذتم فيها الذكاء اخذت فيها الذكاء واوجبت فيها الذكاء <تصفيق> فقال ابو يوسف لو وجد صاحبي ما وجد لرجعت ما رجعت لو وجد صاحبي صاحب الهن ابو حنيفة ميهنو. ابو حنيفة مات لعنى ابو حنيفة مات 150 ومالك متاخذر مات 170 لو وجد صاحبي ميهنو. ميهنو. ميهنو. لو وجد صاحبي ما وجد ميهنو. لا رجعت ما بيقص ما ولا نتوقيت هذا يدل على شمين يدل على ان مالك كان يعتذر عمل اهل المجينة يعني اي شيء ما يجعله عمل اهل المدينة من الصحاب والتابعين ما كان لها بيعمل. أنا انا امثل المسان ثاني في المدونة المالكين يصل على التراوي حين كان كم ستاة وثلاثين فكا إن هالك هل يصلين لك بحداجك والطويلة مالك كان يصل لك ستاة وثلاثين فكا لمؤمد قال صاحب المدونة سحنون علي بن القاسم الله عن مالك ارقل الي الامير والامير منذ العادل ان اوكت من فلالك راوح يقول له يا مالك بالله يجبني والناس مين يا مجدون نظر يعدنا منك فقال مالك رحمه الله هذا الامر القديم الذي وجبت عليه الناس قال لا هذا الامر القديم الذي وجدتوا علينا يعني لشنة لش اللي فيه قيت فيونا اتنافع مولدنا الربار والصحابة والتابعين بعدين اطلقين قال وكانوا يصلون بست وثلاثين مكعة يوترون منها بثلاثين يعني يصلون بست وثلاثين فتعة ويوتروا بثلاثين او ثلاثين وكانوا مصلون بالمئين الفتعة الوحدة فيه جنون نية آية, آية, آية وكانوا يتوقعون على العثم الظلم طبعا المال طبعا النافلة يتوفع فيها في قضية القيام القيام ركن من اركام الصنف الفريضة نفلة لكن في, في النافلة ممكن النسان يطلق نفلة يطلق لكن هي على النفلة يطلق نفلة يطلق نفلة على النصف للصلاة الغير يمكن الإنسان يصلى على الطاحل يمكن يقول إثماء إنه مرض لكن يصلى جالس الأرض مع رقعات في الحديثة و جنوب و بجحسين سريعة فمالي أجازه أي أجازه إنه إنسان يتوفى على العظم جن نافلة لأنها التراويح نافلة يصلى على جنوب على. هذا دليل على عمل أهم <أعمل> المدينة <تصفيق> قال شنق الإسلام يسيني عليها رحمه الله والحق ان مذهب مالك قوي اذا كان في المقادير كالصاعد واذا كان في ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الاحباس والزروع وعهد القلفاء الرافجين مذهب مالك وعمل اهل المدينة قوي اما من غير هذا التقييد يعني بعد عهد الصحابة والتابعين وبغير هذا السقيق فإن مذهب أهل المدينة كمذهب غيرهم من العلماء وهم بعض الأمة بعض الأمة لا يجوز الاحتجاج أو الاحتجاج على إذماعات أهل المدينة وقد عقد الشيخ الإسلامي 200 400 في أو 200 صفحة في, في الجزء العشرين من الفتاوى لقحة مذهب اهل المدينة قحة مذهب اهل المدينة وجفت عليهم اجلة وتقريضات وليد جاء الدليل الواضح هو القياف قبل ان انتقل للدليل الواضح انا اتكلم على حجية الاجماع لانه كثير من الناس يقول لك الاجماع بحج آه الاجماع حجة عند جمهور اهل السنة والجماعة. الاجماع حجة عند جموع أهل السنة والجماعة. عند قول عندما أقول جموع عند اهل السنة والجماعة يعني خلاف ما الاعتراف. الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنابلة، الظاهريه كل هؤلاء الاجماع عندهم فين حجة ما خالفها. وقالف في حجية الإجماع ثلاث طوائف خالفوا بيه ثلاثة طوائف الطائف الأولى هم المعتزن والمعتزن كلهم ما في بالإجماع وإنما خالف فيه النظام محمد بن سياد النظام والفرقة الثانية هي حطافظ الشيعة خالفوا بالإجماع والفرقة الثالثة هي شنو الشيء الخوارج الخوارج والشيعة والمعتزلة ومحمد بسيارة مظام المثل بين الناس الخالق في سنحة ووقوع الاجمع <تصفيق> طيب نشوف كلام الخوارج لأنهم أول الطريق الطريق قالوا لا اجماع بعد الفطة لا اجماع بعد السرقة الصحابة وبعد حاجثة الجمل قال ما في سنوه ما في لان حقيقة الاجتماع هو اجتماع الناس وقد وقعت الفرقة بشيء ويرد عليهم ان الفرقة بعدها كان اجتماعا وهو ان الناس قد اجمعوا على معاوية رضي الله عنه وابطاه وقد تنازل الحتم ابن علي بمعاوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه إن ابنها جاتين وسيقصد الله به بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين وثمي ذلك العام عام, عام الجماعة دليل على اجتماع الناس على امام واحد فالاحتجاج بالفرقة ليس دليلا على عدم صحة الدين. الجيل الصواري الشيعة قالوا لا إجماعة بعد الأئمة الاثنى عشر قالوا عندنا أئمة معصومين الأئمة معصومين بعد يموتوا ثاني ما في جول يقول جين إجماع لأنه الإجماع لما ماته خلاش انتهى بموته والأئمة الاثنى عشر معروفين هم معروفين هم أئمة أهل الجيل وهم كلهم من أهل السنة فجلت أبد عليهم واضح لأن العلم الإسعجة ليس هم كل الأمة ليسهم كل الأمة وإنما هم أحد الأمة وفي من هؤلاء من, من, من, من هؤلاء الألم الذين يرحل إجمادهم فالقول بالعلم المعصومين قول باطل ظاهر البطمان من أبد عليك حكايته اما المعتزلة او محمد بن سيارة النظام فقال كل قول قوية حجته فهو اجمع قال كل قول قوية حجته فهو اجمع يعني الاجمع يتم حيث قول عنده في التدوية من دليل او من عقل فهو اجمع يعني الاجمع عنده اعمى من انه يتبه الامة على اجمع وحقيقة الإجماع ترد على النظام عليه رحمة الله أن الإجماع هو اتفاق علماء الأمة وليس قوة القول لبعضه اتفاق علماء الأمة وقد يكون القول قويا ولا تتشف الأمة عليه قد يكون القول قوي ولا تتشف الأمة عليه فلا يكون إجماعا ومثال ذلك كثير آه خمسة دقائق طب تكفينا في الاجماع في النحيان طيب نتكفي بهذا والدفع القادم ان شاء الله اه ارافضا ما قلنا انه قالوا الشيعة الشيعة والرافض المثمن واحد وهم قالوا انه الاجماع بعد وقاة العيم الاثني عشر باطن لأنهم العيم المعصومون وقلنا عن مع الإجماع والشفاق علماء الأمة عامة الأمة والعيم الإسعاعات ما هم كل الأمة إن كان رضي الله عنهم كلهم لهم أئمة أهلسنا وروى لهم أصحاب الكتب الشيطة والكتب وفي الختام تقبلوا تهليات اخوانكم لموقع ربيعة الشيخ الدكتور عبد الكريم, عبد الكريم محمد بن عبد الكريم عفظه الله ورعاه ولا ورع. تنسونا من دعائكم والسلام